بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن رزيناهم أحسن الذي كانوا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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَالْمَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنْ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُ مَا أَثْقَالَهُمْ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 إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا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 وَإِن تُكَذِّبُ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَوُ الْمُبِينٌ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَأِسُونَ من وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو عرقوه فأنجاه الله من النار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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فَآمَنَ له وَقَالَ وقال إني مهاجر إلى ربي إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبَ نَاهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لم نجنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم ما نالوا طنسيئ بهم وضاق بهم ذرحا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 ان الله يعلم ما يذعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوعي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 وَمَا يَجْعَذُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 يسمى اللجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دار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 أو لم يروا أن جعلنا عرما آمن ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَنْ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ قَلَمَّ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ